يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا عظيم المن يا كريم الصفح يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا سيدنا ويا مولانا يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفا يا ربنا يا مولانا يا غاية رغبتنا نسألك اللهم أن تشوي خلقنا بالنار إلهنا ومالك رقنا وصاحب نجوانا وسامع شكوانا سبقت بالقول تفضل وامتنانا فقلت يحبهم ويحبونه والمحب لا يعذب حبيبه فحرم وجوهنا على النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار